بسم الله الرحمن الرحيم مناجم من روائع المناجم أقرب شديد وأدنى حفيظ حل دون النفوس وكتبت الآذان ونسخت الأجاز.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 قد قدلنا ببابك ورفعنا أيدينا إليك نرجوك رحمة من عندك اللهم ارحمنا اللهم رحمنا ولا تعذبننا ولا تعذبننا فنحن عبادك الضعفاء فنحن عبادك الضعفاء